وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متان حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم جميل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 الصدور وما من دابة في الارض الا على الله ماهر رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كن في كتاب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 سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنَهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهِ لِعِبَادِهِ إِلَّا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد غراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لَفَرِحٌ فُخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَا عَلَكَ تَرْكُ بَعْضٍ مَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما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 كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وَاَفْلَهَ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الأخسرون.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 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِنَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا ذَابَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَن يَعْتَدِ عَلَيَّ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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم من دي لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلًا لَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِاللَّهِ إِن شَاءَ وما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريد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 طين حتى اذا جاء امرنا وسارت النور قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا واهلك الا من سبق عليهم قون ومن امن وما وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه بن وكان في معزل يا بني يركم معناه يَا بُنَيَّ ارْكُم مَّا نَعْمَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا نَمْحُو حَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُرْقِ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تُغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ هَبْ لِيَ بُنَيَّ بِسَلَامٍ مِنَّا وَذِكْرَى لِقَوْمِكَ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك مِنْ أنباء المغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا.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 الذي فقرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم مدرارا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَالِكِ الَّهَكَنَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إلا اعتراك بعض آلهة نابسون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا وَيْرَكُمْ وَلَا تَغُرُوا لَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلِيدٍ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 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ الله إِنْ كَذَّبْتُمْ فَمَا تَزِيدُونَنِي وَإِلَّا تَخْصَى وَيَاقَوْ مهَا بِ نَاقَةٌ اللهِ لَكُمْ آيَتَ فَذَمُهَا تَأقُلِ فيِي أَوْْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّهَا بِسُون وَلَا تَمَّهَا بِسُ إِ فَيَأخذَكُم عَذاَابُ قَربًا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ وَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِّي يَوْمِ إِذْ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوق إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا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 إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَ أُولَئِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد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 مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا حَافِيَةَ سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَ كَنَدَرِ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيطا ويا قوم انفلوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تبخسوا الناس اشياء الا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِي مِنكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعيد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 إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذبا وارتقموا إني معكم رقيبا وَلََّا جَأَأَمرناَانَجَّين شوعبَو وََّذينَ آممَن مَ بُِحْمَةٍ مِ وَأَخَذَة الذيينَ الظَلَم الصَّيحًا وَأَخذَتِ الذيينَ الظَلَم الصَّيحَةُ فَأَصَح فيِي ذَارم جثِنين كَأَلم يَوْنَو ألا بعدا لمدينك ما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمْرَدُهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْمَوْرُدُ الْمَوْرُودُ وَأُثْبِعُوا فِيهَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا ق وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع له الناس وذلك يوم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 كَمَا يَعْمَلُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَفْسِهِمْ نَصِيبًا وَغَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُيُوبَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَعْمَلُونَ رَبُّكَ عَامِلُهُ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اِسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَكُنْ عَن قَوْلِكَ قَوِيًّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَنكُنْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ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 إِلَّا نُوحِي مَرْبُكَ عَلَى ذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّ نَبِئٍ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ سُلَيْمَانَ فَثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وَنِللهَّهِ وَإبُ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وَإِلَيْهِ مجَعُ الْ الأأَمْنُ كُّهُ فَابُضُ وَتَوَككَّل لَيْ وَمَا رَغّكَمِوفِلِ النَّنا تَمَلُ